صاتوا قيامي أجابكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 فإِ اللهَّه لََمعٌ عَليم إِذ يُركَهُم اللهَّهُ فيِي مَناامِكَ قَليلَ وَلَأَراكَهُم َكثيرَّ شَبْ وَلَوْ أراكَهُم كثيرَّ فَشِنتُم وَلَ تَنازَااتُم فِي الأمْرِ وَلا اللهَّه سَمْ إِهُ عَليمُم بِذ تِ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 من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم الله, الله, أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فدَأْ بِآالفِ رِعونَ والالَّينَ مِن قَِهِم كَفَروا بآياتاتِلهِ فَأَقَدَهُم اللهَّهُ بِذُنوبِهِم إِ اللهَّه قوَو شَديدعِقاب ذَلِكَ ب بأن اللهَّه لَ يَكُمُ غَيرًا نعممَةً أَنمَهَا عَ قَوْ مِ حتىَت يُغَير مَا بأَنفُسهِم وَأَ اللهَّه تَم عَم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 يا أيها النبي احرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وإن يكن منكم 1000 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا فإنهم قوم لا يقهرون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 طَائِرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ نَارٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمْ قَيِّمًا ۚ يَأْتِيكُم خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُم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 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وقراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزن كافرين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 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِم مِّن كَلَالَةٍ إِن ظَاهَرُوكُمْ وَهُمْ أَشْهَادٌ وَيُقَاتِلُونَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا حَتَّىٰ يَعْتَزِلُوا مِنكُمْ ۖ وَالْمُشْرِكُونَ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 كيف تواين يظهر عليكم لا يرقب فيكم الا الوهلدم يرضونكم بافواههم وتابا قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا فاشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا دمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ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 اجعلتم سقایہ حاج وعمارة المسجد الحرام كمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان يستحب الكفر على الايمان يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها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 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يزينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله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 يظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله الله, أكبر السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 فَسِيراً مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحنى عليها في نار جهنم فتكوى بها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله خَلَقَ خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن إن وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا وحده ولكن كره الله دعاتهم فثبطهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خزيلا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سناعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ارتغوا الفتمة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصذك حسنة تشؤهم وإن تصدك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن تصدك حسنة تشؤهم وإن تصدك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون كُلُّ مَا يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلَ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَلَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ مَا يُصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمذك فِي الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤسين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها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 يُقْسِمُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ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 قُلِ ٱبْتَلَاهُ ٱللَّهُ وَءَايَٰتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَحْسَبُرُ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ إِنَّ ٱعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينْ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمَنَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ رَأْبُهُمْ مِنْ بعض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 ألم يأسهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤسفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من سحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عاد ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَلَنَكُونَ لَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ دَخَلُوهُ وَسَلَّوُهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهُمَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ لَم يعلَ أن اللهَّه يَععلم سرَِّهُم قَُجوهُم لَ يعأَ اللهَّه يَعلملَُ صَِّهُم وَنَجواهُم وَأَ الله وَأََّ وأن اللهَّ, وأن الله عََُّ الغُغ الذيينَ يَلْمِدونَ المُطَّعينَ منِ المُؤمنينَ فيِي الصدقاتِ والَّذينَ لا يَجُون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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجعنما شد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وليبكوا كثيرا جزاءا بما بِمَا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا, ولن تقاتلوا معي عدوا فقل لن تخرجوا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 جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر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 ان هذا لا في الصحف الاولى صحف ادراهم وموسى الله اكبر الله اكبر جميعا لله من حميده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم لكم دينكم ولي دين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 ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوا أحد الله أكبر, الله أكبر الله أكبر شعر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في هديت وعافنا في عافيت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 اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاطبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا ذا المن يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خذي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمة وأوله وآخرة وظاهره وباطنة والدرجات العلا من الجنة والدرجات العلا من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا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 التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم احفظ على بلادنا هذه عقيدتها وقيادتها وأمنها واشتقرارها ورخاءها يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء وأراد ديارنا وأمننا ووحدتنا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء اللهم وفق رجال أمننا اللهم تقبل شهداءهم اللهم عاف جرحاهم واشف مرضاهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سقطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثماء أن عليك أنتك ما أذنيت على نفسك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله